Bismillahi En het Verschrikkelijkerwijs. Ik heb het gevoel Bijzonderheid en zelfs de strijd tegen لا أساطير الأولين سنسمه على الخرط. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين ان عَلَى على إِن كُنْتُمْ كنتم صارمين Mmm oh, oh. اَكْذَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ما لكم كيف تحكمون We moeten ons afwijken en we moeten ons afwijken en we moeten ons لهم شركاء؟ خشيا أن أصرهم ترهقون ذلا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اذ لا ير لهون واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا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 فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر we gaan het